أإنكم لا تشهدون أنما عند الله آلها تنوخرون قل لا أشهد قل إنما هو إله واحد وإنني بريء من تشركون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 يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين وهم ينهون عنه ويدأون عنه وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون وَلَوْ تَرَى إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا رُدَّعَ عَلٰنَا كَذِبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ بَلْ بَدَا لَهُم مَّا كَانُوْا يَخْفُوْنَ مِنْ قَبْلُ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 قالوا بلا وربنا قال فاذقوا العذاب بما كنتم تكفرون قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقَاءِ اللَّهِ حَتَّى إِذَا جَاءَتْهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَهُ قَالُوا يَا حَسْرَتَنَا عَلَى مَا فَرَّقْنَا فِيهَا وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَىٰ ظُهُورِهِمْ أَلَىٰ سَاعَهُمْ ما يزرون، وما الحياة الدنيا إلا لعب وله، وللدار الآخرة خير للذين يتقون، أفلا تعقون؟ قد نعلم إنه لا كالذي يقولون فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ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 وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيه بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فَلَا فلا مِنَ من الجاهلين إن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 يطير بجناحيه إلا أمم الأنثى لكم ما فرطنا في كتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا صُمٌّ وَبُكٌّ فِي الظُّلُمَاتِ مَنْ يَشَئِ اللَّهُ يُضْلِلْهُ وَمَنْ يَشَئِ يَجَعَلْهُ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ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 فَلَوْلَا إِذْ جَاءُوهُ بَعْسُ نَتَضَرَّعُ وَلَكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوهُ بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبرسون فاقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وَخَتَمَ على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به انظر كيف نصرف الآيات ثم يصدفون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 أفلا تتفكرون وانذر به الذين يخافون ان يحشروا إلى ربهم ابنا اسرهم من دونه ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون وَلَا تَطُرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّا بِالْغَدَاتِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءٍ فَتَطُرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ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 ثم تاب من بعده وأصلح فأنه رفور رحيم وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله قُل لَّا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَهُمْ قَدْ ضَلُّوا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُهْتَدِينَ قُل إِنِّي عَلَى بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي وَكَذَّبْتُم بِهِ مَا عِندِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ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 تدعونه تضروع وخوفيا، لئن أَجَانَ مِنْ هَذِه لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ قُلِ اللَّهُ يُنَجِّيكُم مِنْهَا وَمِن كُلِّ كَرْبٍ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 أُضِرْ كَيفَ نُصَرِّفُ الآيات لَعَلَّهُمْ يَفْقَهُونَ وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقُّ قل لست عليكم بوكيل لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان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 قُلْ أَنَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُنَا وَلَا يَضُرُّنَا وَنُرَدُّ عَلَىٰ آقَابِنَا بَعْدَ إِذْ هَدَانَا اللَّهُ كَالَّذِي اسْتَهْوَتْ شَيَاطِينُ فِي الْأَرْضِ حَيْرَانَهُ لَهُمْ أَصْحَابٌ لَهُمْ أَصْحَابٌ يَدْعُونَهُ له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 ويوم يقول كون فيكون قوله الحق وله الملك يوم يؤمن فخ في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير وإذ قال إبراهيم لأبي أزرأت آله إني أراك وقومك في ضلال مبين وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين فلما جن عليه الليل رآ كوكبا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 فَلَمَّا مَآفَا فَن قَالَ لَئِن لَم يَهْدِنِي رَبّي لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ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 إني وجهت وجي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هدان وَلَا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 أولئك لهم الأمن وهم مهتدون وتلك حجتنا آتينا إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم وَهَذِ لَهُ إسحاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّةِ دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ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 وَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا لَيْسُوا بِهَا مِنْكَفِرِينَ أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهِ هَدَاهُمْ وَقَتَدِ قُلْ لا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ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 قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس فاجعلونه قراطي ستبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قُلِ ٱللَّهُ ثُمَّ ذَرۡهُمۡ فِي خَوْضِهِمۡ يَلۡعَبُونَ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 كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوح إلي شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسقوا أيديهم أخيرا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 وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وطل عنكم ما كنتم تزعمون إِنَّ اللَّهَ فَارِقُ الْحَبِّ وَالنَّوَىٰ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَمُخْرِجُ الْمَيِّتِ مِنَ الْحَيِّ ذَٰلِكُمُ اللَّهُ فَأَنَّىٰ تُفْكُونَ فَانِقَ نِ اصْبَحَ وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ حُسْبَانًا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ البر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 من قلعة قن ونودانية وجنات من أعنب وزيتون ورمان مشت به وغير متشابه أنظر إلى ثمره ذا أثمر وينعي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 فمن أبى صرف لنفسه ومن عم يفعلها وما أنا عليكم بحفيظ وكذالك نصرف الآيات وليقولوا درست ولنبين لقوم يعلمون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 ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون وأقسموا بالله جَهْدَ أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِنْدَ اللَّهِ وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَنَّهَا إِذَا جَاءَتْ لَا يُؤْمِنُونَ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 وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلَى مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهِ وَلَكِنَّ أَكْفَرَهُمْ يَجْهَلُونَ وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخر فالقول غورا ولو شاء ربك ما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 ''O temet keremete ربك صدقاً وعدلاً'' ''la mبدl لكلماته وهو السميع العليم'' ''O'in tütع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله'' إِنَّ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنَّمَا إِلَّا يَخْرُصُونَ إِنَّ رَبَكَ هُوَ أَعْلَمُ مَن يَضِلُّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ فَكُلُوا مِمَّا ذُكِّرَ سَبِيلَ اللَّهِ عَلَيْهِ إن كنتم بآياته مؤمنين ومالكم ألا تأكلون مما ذكر رسم الله عليه وقد فصل لكم وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا مطررتهم إليه وإن كثيراً لا يضلون بأهواء بغير علم إن ربك هو أعلم بالمعتدين وذروا ظاهر الإثم وباطنه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 وَإِنْ أَقَعْتُمُهُمْ إِنَّكُمْ لَا مُشْرِكُونَ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ فَأَحْيَيْنَاهُ لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَا مَثَلُهُ فِي الظلمات لَيْسَ بِخَارِجٍ منها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 وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آيَةٌ قَالُوا لَنُؤْمِنَ لن حتى, حَتَّىٰ نُؤْتَىٰ مِثْلَ مَا أُوتِيَ يُوسُفُ الله ۗ اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ سَيُصِيبُ الَّذِينَ أَجْرَمُوا صغار عند الله وعذاب يد بما كانوا ينكرون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 وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ قَدِ اسْتَكْثَرْتُمْ مِنَ الْإِنْسِ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 أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنْكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِي وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا قَالُوا شَهِدْنَا عَلَىٰ أَنفُسِنَا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَشَهِدُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كانوا كافرين ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون ولكل درجات مما عملوا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 وما أنتم بمعجزين قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل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 لَيُعْدُوهُنَّ وَلِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُنَّ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا فَعَلُوهُ فَذَهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ وَقَالُوا هَذِي الْعَامُ وَحَرْسٌ حِجْرٌ لَا يَطْعَمُهَا إلَّا مَنْ نَشَأَ بِزَعْمِهِمْ وأنعام حرم ظهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها لا يذكرون اسم الله عليها افتران عليه سيجزيه بما كانوا يفترون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 ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين قل آذ ذكرين حرم أم الأوثيين أم اشتملت عليه أرحام الأوثيين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ قُلْ أَنَّ الذَّكَرَيْنِ حَرَمَ أَمْ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 إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ قُل لَّا أَجِدُ فِيمَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا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 فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّذِي ظُفُرُ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا إِلَّا مَا حَمَلَ الظُّهُورُهُمَا أَوِ الْحَوَايَا أَوْ مَا اخْتَلَقَ بِعَظْمٍ ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِبَغْيِهِمْ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ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 ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا باسا قل هل عندكم من علم فتخرجوا لنا ان تتبعون الا الظن وان انت الا تخسون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 فإن شهدوا فلا تشهد معهم ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة والذين لا يؤمنون بالآخرة وهو بربهم يعبدون قُلْتَ اعْبُدُوا وَاتَّقُوا مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ من إملاقه نحن نعزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. ذالك واصطبه لعلك تعقلون ولا تقرضوا ما لليتيم إلا ذلتيه أحسن إلا ذلتيه أحسن حتى يبلغ أشد وأوف الكيد والمزايا بالقصة لا نكلف نفسا إلا وسعها وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِنُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ذَلِكُمْ وَصَّاتُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ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 ثم أتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا وتفصيلا لكل شيء وهدو ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه فاتبعوه والتقوا لعلك ترحمون. أن تقولوا إنما أنسل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين أو تقولون لو لعلينا الكتاب لكنا أهدى منهم فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى وهدى ورحمة فمن أظلم ممن كذب بآيات الله فمن أظلم من كَذَّبَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَصَدَّفَعَنَا سَنَجْزِي الَّذِينَ يَصْرِفُونَ عَن آيَاتِنَا سُوءَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوا يَصْدُفُونَ أَلَا يَنْظُرُونَ إِلَّا أَن تَأْتِيَهُمُ الْمَلَائِكَةُ أَوْ يأتي رَبُّكَ أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفس إيمانها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 إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيعًا لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ إِنَّمَا أَمُرُهُمْ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ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 قُلْ إِنَّنِي هَدَانِي رَبِّي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ dinin qiyma milleti bir rahim وَمَا ve مِنَ kan min müşrikin. Ül İnna salatı ve nusuk ve mahiyay ve mamatı لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين